Bismillahi w Rahim bismillahi w ramach bismillahi w ramach bismillahi w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 Wasa عليهم أن ذرتم أم لم لا يؤمنون إنما نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون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 قالوا Przewodniczący, تطيرنا بكم Panie Komisarzu! تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم Panie عذاب Panie قالوا Panie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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينفر ذل في ظللا مبين إن يا آمنت بربك قيل دخلي الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُ الْأَرْضُ مَيْتَةً أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ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 تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ وَالشَّمْسُ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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم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 هم فِي في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون قولا من رب اليوم الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَصْلَحُوا الْيَوْمَ بما كنتم تكفرون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 فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا mindu, دُونِ اللَّهِ nie, nie, nie, لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ nie, nie, فَلَا nie, قَوْلُهُمْ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 Siedem kobietom, którzy są w